خالا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون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 وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطَايَاهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ, أولئك اكان اصحاب الجنتهم فيها خالدون واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا إوَالِدَيْ إحسَانَ وَذٍِ قُقْ وََْتَامَا وَْمَسكِين وَقُولُ وَقُول لَِّا صِحسْنَ وَقِي مُصفَدَا وَق مُصفَلَةَ وَآتُ الذَّكاتَثَُّةَ والالَّْتُمْ إِللاا قَللًَا مِنْكُمْ إِللاا قَللًَا مِنْكُم وَأَنتُم معْرِضُون وَإ أَنْخَذْنَا مثَاقَكُم لا تَسْكُونَ دِمَا أَكُمْ وَلا تُخْرجُونَ أَنْ قُسَكُم مِذَارِكُم ثَُّ أَبََتتُم وَأَن تُمْ تَششهَدُون ثمَّا أَنتُمهَا تَقُولُونَ أَنفُسُكُمْ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ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 ان الله غافل عما تعملون اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره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 كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ الله بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ضَلَالًا كَبِيرًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يشاء مِنْ عِبَادِهِ فَضَآءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَا يكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلما تقتلون ان بها الله من قبل من قبل انكم